أعوذ بالله إن الشيطان الرهيب الرحمن الرحيم <تصفيق> يا sen Allah'ın sen ذَرِ الْمَكَارِمَ وَقِفْ لِلَّذِينَ نَسُوا وَهُمْ فَانِتُونَ لا يستمي أصحاب النار الجنة أصحاب الجنة جهر الفراد كم أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً تطدعاً من خشية الله وتلك الأنفال أَفُرِّغَهَا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ رب هو الذي ورث الارض ورب ما كان رب لا اله الا هو الملك جُيْ ثَنَامُ مِغِيمُ حَنُّ اللهِ ذُلْجَبَ بِلْتَنكِ ذُهْ حَانَ اللهَ مَا يَشْرِيكُ الله الخالق البارئ يصرر له الأسماء الحسنا يسبح له ما في السماء والأرض ربنا حاسس حكين قد الله يا